أهد بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتوشجرها ما كان لكم أنتم بتوشجرها أئداهم على ذِنُونَ أَمَّ جَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلْنَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعْنَهُ الضطر لا إذا دعاه أما يجيب الضطر لا إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم الله قليلا تذكرون في ظلمات البر والبحر ومن يخرج من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحلته اين هم عما تعال الله عما يشركون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 وما يشعرون أيان يبعثون بل الدار كعلم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عنون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون